ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يرحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبيب إن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 111. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين